وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُل لَّهُم قَوْلًا كَرِيمًا إِلَيَّ الصالحات لن دخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودى فإذا أودى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا إن جا نصر من ربك ليقولوا لا يقولن اننا كنا معكم الا الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا ونحن حمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء